بعد مغيب الشمس ونور الشفق غاب سراني الهجس واذكرا قديما وسجيت رجلي وخافي القلب من صاب وقامت جروح الواسط صدري مقيمة ورهجت حرف الحب من ضيق واعتاب وجرت صوتي جرت بن ما لو طاب وقتي جرحي اليوم ما طاب عن ما يلوف القرب ربي عليمه وقف بيلهج على باب الأحباب فح الغلا والحب ذع ذاع نسيمه لديت لذكرى بعد حب وعجاب يوم الغلا يبهج قلوب سليمه يا غايتي يا سيدة تلعات الأرقاب في حكمة العشاق هجرك جريما أعلنت هجرانك وقفلت الأبواب وصدقت عدواني وهرجان ميما تركتني تايه بلذنب وسباب وقفت عني والمحاني هشيمة صعيب حالي ما تفيد ذهل طباب في داخلي علم حياتي وخيما ما فيه شي يريش العين مع حتى زماني باعني دون قيمه تدري وش اللي وقف القلب مرتاب وتدري وش اللي خلى روحي يسقما يوم احشم قدرك ولا حرف كلامك وتبيعيني من دون قدر وحشيمه العام يوم الحب في قلوبنا باب عندك مواصل وصل حبك ضهر غني ما واليوم صرنا من بعد جربنا غراب مكفي وجب ودي ينزف صميما سحاب شوقي سله بدار بكنساب ورعاد بعدك سحب ينفض زيما الناس دون الناس للحق جذاب لو أن وقت اليوم ما فيه ما أنا وريث أهل وقل قال من دون مبدل عز عندي عزيمة لجل الغلاشلت المواجع والأتعاب وروغت لك قلب ما يرضى لهزيمة إن قلت مغرم فيك ماني بكذاب بس المساعي في زماني عديمة، أطيور قلبي في سماء حبك سراب، خذها على صدرك بروح رحيمة، وخذني عاشق قلبها ضرب ولا تاب، يحمل جروح الوسط صدرها عظيمة، وخذني عاشق قلبها ضرب ولا تاب يحمل جروح الوسط صدره عظيمة وخذني عاشق قلبها ضرب ولا تاب يحمل جروح الوسط صدره عظيمة يحمل جروح الوسط صدره عظيمة